خاتمة جامعة. خاتمة جامعة ونختم هذه الرساله بحديث عظيم جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم كل حقائق الإيمان ورسم فيه الطريق السالك إلى الله بوضوح جميل وإننا لنحسب أن من تمسك بمعالمه الكبرى نجا وكان إن شاء الله من الفائزين فهو رغم قصره يتضمن برنامجا تربويا كاملا ومسلكا ربانيا شاملا يضمن للعبد السالك الوصول السريع إلى الله بإذن الله ولكن بشرط التزام الصدق والإخلاص عند التخلق بكل خصلة من خصاله ولدى التحقق بكل وصية من وصاياه والحديث هو عن معاذ رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير وفي صيغة أخرى ابين قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك فلما رأيته خليا قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال بخن لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا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 وانا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم الحديث رواه احمد والترمذي وابن ماجه وصححه الشيخ الالباني وفقني الله واياك الى الهدى والسداد واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه ونجانا برحمته من عذابه وجعلنا من عباده المكرمين امين قال عبد ربه راجي عفوه وغفرانه فريد بن الحسن الانصاري الخزرجي عفى الله عنه وغفر له ولوالديه ولكافه المسلمين هذا ما يسر الله تقييده بهذه الرساله الصغيره سائلا المولى جلت عظمته ان يبارك فيها وينفع بها وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يقوي عزائمنا وأبداننا على العبادات والطاعات وكان تمام تصحيحه وتنقيحه بمكناسة الزيتون حاضرة المغرب الأقصى يوم الاثنين السابع والعشرين من شوال عام 1429 الموافق للسابع والعشرين من أكتوبر عام 2008 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم